هل الاعتقاد بالرجعة من أصول المذهب؟ الاعتقاد بالرجعة تكلمنا عنه في بحث مفصل في بحث الرجعة. السائل يمكنه أن يرجع إليه ليأخذ تفصيل الجواب. وأما إجمال الجواب، فالرجعة قد جاء في بعض الأخبار أن الاعتقاد بها لازم. ولكن هذه الأخبار ليست أخبار متواترة فالأحوط أن يعتقد بها هذا بالنسبة للاعتقاد الرجعة إذن ليست من الاعتقادات المطلقة الاعتقادات التنجيزية لا يجب الاعتقاد بالرجعة على كل أحد فلو أن إنسانا لم يطلع على الرجعة على أخبار الرجعة ولم يسمع عنها ولكنه كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى ومؤمنا بالنبي ومؤمنا بالبعث ومؤمنا بإمامة أهل البيت ولم يسمع عن الرجعة ولم يعتقد بها فإن هذا لا يمكن أن يقال إنه لا يستحق الجنة أو إنه يدخل النار أو إنه لا يشفع له أو لا تقبل أعماله لا يمكن القول بذلك بل عقيدته تامة فالاعتقاد بالرجعة إذن ليس واجبا وجوبا مطلقا على كل أحد وهل هو واجب على من علم بها هذا الذي قلنا إنه فيه أخبار تدل على أن الإيمان بها لازم ولكن قلنا إنه لا يمكن التعويل على هذه الأخبار في إثبات وجوب الاعتقاد بالرجعة ولكن الأحوط هو الاعتقاد بها يبقى شيء آخر وهو أن الرجعة إذا لم تكن من العقائد فهي من المعارف فهل يجب التصديق بها؟ هل هي من المعارف اليقينية؟ هل هي من المعارف القطعية؟ هل هي من المعارف الضرورية في المذهب؟ الجواب الرجعة من المعارف اليقينية والأدلة على تحقق الرجعة تفوق حد التواتر بكثير المحدث الخبير الحر العاملي شكر الله سعيه وحشره مع محمد وآله صلى الله عليه وآله جمع في كتابه الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة جمع ما يقرب أو يزيد على ستمئة رواية تعرضت لإثبات الرجعة من روايات أهل البيت عليهم السلام. فما الذي؟ فما هي الحقيقة التي ورد فيها ستمئة رواية؟ فإذا الرجعة أمر حتمي. يقيني, يقيني الثبوت لمن له اطلاع على روايات أهل البيت أما من لم يكن له اطلاع وقد يكون دخل الحوزة ودرس فيها وقد يكون درس الكفاية ودرسها وقد يكون بلغ الاجتهاد ولكنه لم ينظر في أخبار الرجعة حق النظر فإن البحث عن أخبار الرجعة ليس بواجب إذا قصر تقصيرا علميا ليس تقصيرا في دينه فلم تثبت عنده الرجعة فلم يصدق بتحققها فإنما لا نقول بخروجه من المذهب لأنها من المعارف وليست من العقائد وهي وإن كانت من المعارف اليقينية إلا أن المعارف اليقينية لا يخرج عن المذهب كل من أنكرها كما إن المعارف اليقينية في الإسلام لا يخرج عن الإسلام كل من أنكرها فإن من المعارف اليقينية في الإسلام أن أم موسى رمت موسى في اليوم وضعته في التابوت ووضعت التابوت في اليوم هذا من المعارف اليقينية في الإسلام كل من كان مسلما وقرأ القرآن ويعرف العربية يعلم علم اليقين بهذا الأمر ولكن لو أن إنسانا لم يقرأ القرآن أو قرأ القرآن ولم يكن عارفا باللغة العربية فأنكر أن أم موسى رمت ولدها في التابوت ثم رمت التابوت في اليم او عرضت له شبهة فقال ان المقصود بالام هنا المربية لان الام لا ترمي ولدها مثلا لو ان انسانا قرا هذه الايه وكان عربيا ولكن عقله ملوث بالشبهات له اعتداد بعقله يظن ان عقله من غير الشرع يفهم شيئا أو يستطيع أن يصل إلى شيء فقال هذه الآية حق ما جاء من, من الله في القرآن حقا ولكن هذا الظاهر غير مقصود كما أن الظاهر ويمكرون ويمكر الله الظاهر غير مقصود هنا أيضا الظاهر غير مقصود لم يقول لأن الأم لا ترمي ولدها مثلا لو أن إنسان هل يخرج من الإسلام؟ لا يخرج من الإسلام بهذا فمن أنكر الرجعة لشبهة عرضت له أو لقلة بحثه فإنه لا يخرج عن المذهب